على اساس عشان نقول لا ماشي لا لا لا يعني شويه كده ماشي ربنا بيقول ان الكلام على الايمان في شاء الله نبدا الكلام عن اللي فيها يعني يقول يعرض وملافئة أحد أحد المختلفين ومن حضرة بعالم محتاج جديد وصائف من قياع المالك والصلاة أو ضرر مكين ومنطقيني على نفسه من ضرر أو سلطان أو ميازمة الغريم ولا شيئا معه أو من قياف الغريم أو طلبة معاس أو أذن لمطل أو في بيلة المغرب ماشي؟ طيب قبل ما يتكلم في هذا الرصد نحط أو القاعدة ال نبين عن الزل بيّن في أفضل أن الزل لا يتكلم مثلاً لتأكيد نصع وكذلك الزل بيّن أن المسطح السبيل في شرائع نخليل معفور عنه المسطح السبيل في شرائع نخليل معفور أنا ربنا العزب يقول وما جعل عليهم يبيني من إيه محرش محرش في هذه إيه إيش هي مشطقة شبيلة ربنا بنا عبر جاء إيه الحالة الثانية إن إيه أعضار الجماعة ممكنين جمعة إن الجماعة المؤلف في حالة واحدة ولكن دائما قلنا قلنا قبل كده اللي إيه ويؤلناه حتى اللي قالوا الجماعة ماجبة تسهلوا في أعضار الجماعة أكثر ومتسهلوا في أعضار بإيه بجمع نحن نتلق في الفصل هيبقى ممكن الحاكتين يؤذر بهم الإنسان بس الجمعة هايبقى أخطر شوي يعني إيه لو المرض ومسا المرض ممكن يؤذر بي إنه يصلي يعني ممكن الإنسان اللي مرض المرض يؤذر مصلي الجماعة يؤذر مصلكة إيه الجماعة بس المرض بس عصرات الجماعة أخاف من المرض بس عصرات إيه؟ ففي مرض خفيف مثلاً مش جامد هيبقى إثار أن الناس بس أصل خفيف ممكن أخبر منه مسارة الجماعة لكن ما عبرش منه مسارة الجماعة لكن في مرض جامد هيوضر منه منه فقال معنا؟ نفس الكلام مثلاً مدافع الأحفافي ما شئ؟ هنقولها كذلك أما أكدت أن الحاجات اللي يعبر بها الإنسان ترد صوت الجماعة هي بها فيه السهودة شوية أكثر منه طيب عزر الطرصات الجماعة طيب بيض إيه ويرجب بطرسة الجمعات وجماعة المريض يبقى أول واحد للمريض يقول لي تعالى لذي كان لكم قام بصلا إلا وسعها تعالى لما وفي صحيح من حديث أنفس النبي الله عليه وسلم لما مرّد التخلّع عن الصلاة ما مرّد، النبي صلّى الله لما مرّد استطشل أي عليه بعثنا للضدّ النبي الله عليه وسلم قال من سمع اليداء فلا يجد ثلاثة صلاة إلا من عد ناسى قال وما قال الخوف أو الماء عليه خوف أو عليه أو الماء فيبقى اول حاجة المرض، طيب. قلنا ايه ؟ في الصلاة الجماعة حتى المرض اليسير فيه انتعب الخديس اتخذ ديواجه ومين من ايه الانسان وبالتالي لا يأثم لو صد فيه اما في الصلاة الجماعة يتبقى المرض ايه ؟ اشد الشرع تاهمين ؟ طيب دي اول حاجة الحاجة التانية ومدارف العن من احد الاخ الأخباثين اللي هو الدول هو, دول هو, دول هو, دول هو, دول هو دول. فهو يدافع الدولة أو يدافع ليه طيب صراط الجماعات فهوما صراط الجمعة صحيح يدافع القوات يعني فبالتالي عظم صراط الجمعة يعني في حالة يعني اللي بهموا الأخباثين دولة في وقت ايه في وقت الصر ماشي في هذه الحالة هل يعني ايه؟ وهذا كده المعبور لو سابس صغر بسنا من راح كده أول أخبط ولا بقاش معبور فهنا الحنبير يقولوا هاي بايه معبور وإن اتكلمنا قبل كده عن نفكرين مرادة بمدافعة الأخباتين قلنا المدافعة الأخباتين مرادة قلنا قلنا أول مرتبة اللي هو أصلا يعني إيه؟ لسه خفيف كده كان مرتبة دي ما تسماش مدافعة الأخباتين مش مدافعة عنه عن ايه؟ حاجة تانية لو قالت ايه يعني ايه عايز يدخل الخلاء بس ايه يقدر يستحب الحاجة التالتة ان عايز يدخل الخلاء ومش قادر يستحمل بس يستحمل بس يستحمل ايه ما هو مدهي ومش هاي يصد طب الحاجة لو مش قادر اصلا مش قادر يصد ماشي؟ قلنا ان ايه الفجولة دي بس مدفه دابة لأخباسة لين فاي صد أما الثانية هي أول مرتان المرض المراض المتافعة في الأخبس إذا جاءت تدافع الأمراض السنة فدي يظهر يوازل عنها يظهر يوازل بسانا ترك الجمعة ممعن؟ طيب الثالثة والرابعة آه هيوازل بسانا ترك الجمعة فيها الثانية هيوازل بسانا ترك الجمعة فيها بس الكلام بقى إيه؟ قالوا قالوا أن تكون في في وقت إيه؟ في وقت الصبر بس إطلاع المفوضة وقعية باله ويعمل من قبلها نقدر عشان دي كده فده خصين دي كده وزاد ان في ناس بتدخل خراء بلا كتير يعني ممكن في خلال نص ساعه في مرتين او ثلاثه ماشي فده يبقى نظر عام فده معذور شرعا معذور حتى مصاد جمعه حتى مصاد الجمعة وإن كان في الجمعة في صلاه جماعه في الامر ايسر من صلاه إيه؟ في الجمعه فاهمين ولا جديده ثالث حاجة عمي حضرات العلماء بالاول ومدافع احد الاخبثين او احد الاخبثين قال في الحديث قال كمان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو صلته بحضره الطعام ولا هو الهدايه احد الاخبثين في روايه يدافع الاخبث يعني يدافع ابو ذين ان هو ماشي ما يمشي بالعكس في دفاع الاخبثين الاخبثين يعني دول غلط هم اللي بيدفعوا عن يعني يعني من دينه ماشي طيب فالثالث حاجه اللي هي من حضره فمسألت هو قال اي مام ومام لحظة المعامل ما سكتش قال ايه محتاج إليه ف... إيه... لو كان مش محتاج إليه أو أتنا منهم يا سب يعني ايه الحاجة لو عايتنا ايه حاجة بتقيته بتقيت تمشي حاله كذا غادي معي, معي خلص الصلاة بعد كده عهده تاني في الحالة دي هذه يعمل كده ليصير شو الصلاة؟ الحادث عمر بن عمية الدواري قال رأيت من أبيه الصلاة يحتتزع بالكاد في شيء فأكل منها فدعي للصلاة فقامة وطرح الايه وطرح السكين يعني واحد كده كده ممتلئ في شيء وكله فأقيم للصلاة فرخيبه وراح راهي. هنجي يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يخالي اللي هو ايه؟ ده صلاة بحضر الطعام؟ لا المقصود بالحديث كده صلاة بحضر الطعام يعني واحد جعائم واحد يشتهي الأكل واحد محتال يأكل وبعدين بيقيمة الصلاة في وقت في هذا الوقت هذا ايه؟ الوقت فالشرع يراعي فيه مسألة اللي هو لو الثائب لأكله راح يصلي مش رقرا فاشا بالصلاة اللي هنجد ونعمل هاي حد الصلاة ما هو يأكل يريح صل، أفهمنا؟ يأكل إلّا يسدد لما هو يحس إنه هو يعرف صل، إزاي؟ طبعا للأسف الشديد إحنا نشغلنا بالطعام وساعين بالغط، ممكن إيه ونبدأ من إيه؟ اللي إحنا لا صار بحضر الطعام ولا هو يشرح بزي، نحط اليد كده ونحط اليد كده بالرجوع كده ومشوارين بدنا كل الحالات دي مع مع عشان مش قادر خشوع وحتى حتى وفيش فيش يعني مش حاضر الطعمه اللي انت بعدها ولا ولا وكل الحاجات من ليه تحط يعني دي بسيطه الخشوع انت ليك خاطر يعني عندي واخد طه ذل ليه ليه تقعد قاعده ذل ليه بتسجد السجود ده بتحط اعلى في راسك اهم حاجة في جسمك الناصيه يا محمد ايه وايه تزل الأفكار اللي تبتلع في الصلاة دي أفكار إيه؟ تعظم بيها الله عز وجل وتذكر بيها فكل ترتيب الصلاة عشان ما تغشع فيها فهذه الصلاة تتمكن من قلبك وتكون ثبت في أن هي تنهائك على الحشاب منك وتجعل إلاء بين خبائنا الله عز و لذلك بقى أنه صنع عن الصلاة و يدخل أخبتين عشان كان اتصال الولاد للصلاة اللي, اللي تقرأوا من ربنا إنهان برضو عن الصلاة و حضروا الطعام عشان تقع اتصال الصلاة اللي تقرأوا من ربنا تيجي أول من تسمع الأدان تلبي اتصال وتدعي ربنا عشان تحضر نفسك للصلاة. فكل دي عشان تعرف إيه تخشع ماشي مع ذلك انت فأي اشكلية موجودة فينا كلنا كلنا الله هل الشيخنا يأكل حتى يجبع او حتى يشد درموكي؟ أنا في البنية نعم إذا حضرة الطعام هل يأكل حتى يجبع؟ ولا حتى يجبع؟ لا، هو العلم من الأخي من العلم من الأخي يصلي فهيأكل بجلسة الوما يصلي يعني شيء في الأدب هو البوتي أصل البوتي على شرح الزاد يأكل حتى يجبع ماشي ما يضبط لك الكريم ماشي؟ هنا ايه نحن ده صدره نعم ماشي؟ الضابط في الكلام ايه من ناحية يعني ناحية صورة صفر في الرابط كاتب ايه و هو محتاج ايه؟ يعني طوال الاحتياج خلاص وفي في الفلسلية كاتب ايه؟ يصد رمض هماني؟ فالضابط ايه؟ الضابط اللي هو ما يجي صليمي هتاقل ايه؟ ده هنحصل بقى بسبب الرمض عشان دي اللي هو باش يحتاجه احسن ليه ان يشبع خلاص بالضبط ثواني مالش شغل كده بس يعني يقول على يعني يعني هو يعني حد يشبع ولا يأكل لغايه ما يعني مش محتاج لانح ولا يأكل بحيث ان هو باش حاجه تشبعو كده يكمل ثاني بالضبط في المثال اللي هو يعني ما يشربش مش المزيدة. والتعامل برضه مع صلات الجمعة مع صلات الهيئة الجمعة صلات الجمعة فيها السابس لها لا مش على عدد أما صلات الجمعة فالحالة ليست صعبة يعني هو جاي بقى مثلا مصفر فجي البلد بتاعته فجعان جدا مش قادر طب يوحي صل الجمعة ولا بحيه كل فهذا دي الشيء يبقى كله وبعدين يوح صل الجمعة طب لو بقى الصلاة ضعي من يوصي بسبب حول فأي خائف يعني يعرف الشر عنهم سببه فعل محتاج محتاج ولكن مش مان يبقى ج عنده جاع مفروض صار صار الجمعة راح يقول لا فما الذي في القاعدة من أعضاء الصلاة الجمعة أشد من الأعضاء في الصلاة إيه نعم إن شاء يا من ماله أو فرده أو ضار فيه أو موت قريبه أو على نفسه من ضرر أو شرطان أو من أزامة غريم أو من شواية أفخة أو قلبة معاش أو أدم بمطر أو واحد قد بيح من غريدة من في غريدة من الضبط رابح حاجة يبقى أول حاجة ليه إيه؟ أول حاجة مطلوب لأي حاجة مدفعات نحن ليه مستقل أهواتين ثالث حاجة رابع حاجة يبقى صعب رابح حاجة خلط طعمه محدود نهي رابح حاجة الخابح ده ممكن يبقى متعددة ممكن يبقى بسبب ضيعة علمية ممكن يبقى فوحد خايف واحد يباكي هو محق غارب والعربية عيطبت في السكة العربية لقد بسم فيها الغارب مدوم وعيطبت في السكة فوقتنا حتى صارت الجمعة فلي هو رايح هو يصلي الجمعة بسيرة عربية في الطريق ممكن يحصل حاجة فالحال دي الشارع يجيز ويجيز لهم اللي هو ايه يطلق صورة جمعة للساتحة احنا قلنا مع الملاكفين كده في المسجد ما كانش بتوقهم في الجمعة كان الاخوة خايفين على الحاجات اللي تتفرق ايش ممكن ممكن يعني حد يجي فرق فوقتها اللي كان المسجد على المسجد كان عنده علم هل يجوز الواحد ليه اللي خائف يبغى لي عندنا ضم احتمال يعني فوق 500000 اللي ضم فهمت يبقى ايه خائف طبعا طبعا الجمعة لما من ضيع مالي او فوائد يعني ما يضيع أو يفوت يعني في حاجة عليه فيها و إيه وال والحاجة اللي ممكن تعشى أخر الشاي يجزدهم مثل ذلك رامهمش متعامل مش ايه مش متعامل دواليك على هذا الوقت أو ضار من يعني ضرر في اللي سمع أو أبوتي قريب يعني واجريتي قريب وهاي موثوقة أو ب بيداوي بمركز معالج يأخذ منه خذ فهو موجود ولأسف في فلوه كذا يجوز له واترك ليه أو على نفسه ان واحد مثلا نجوه عن المسجد في الماء بعيش وده في بل طبيعي في الطريقة فهو على الناس من ضرر أو سلطان يعني خايف من ضرر وخايف من نديه من سلطان أو منزمة غريم شوفوا العالمة يعني ايه؟ عشان نسألك منزمة غريم الغريم اللي هو ايه؟ الداري اللي معاكس المديون ماشي؟ لودلك الفلوسة فانت مديون ملاش ألاعك مش معاك فلوسة ولو رحت صليت في الجامعة مش الجامعة عاية مثلا في المنطقة ولو صليت فيه دوري من حين بلاثمك القاضي بإهدسكك وانت فلا مش معك لو معاية ومش هتدير او متسك لما انت كده هتقل زيان صح؟ فلا همتكلم وعاية مش معاية فهنا المجمعات أجازوا له أن ينظر كيف صلاة الجامعة أو ملزمت باريمن ولا شيء معه أو من فوائد الوف يعني هو في صفر مثلا أو حتى في حضروس وهم عزفوا دلوقتي في الطيارة والطيارة هتمشي قبل صوت الموعد انتهي هل في الحالة دي أبوز لي ضغت صوت الجماعة صوت الجماعة أنا نجوز فأمان هي أجازه مثلا أو غلبك المحاسد يعني واحد رصبا عنه نام فتت صلاة الجمعة صلاة الجمعة أو مش صلاة وعلي حسابها يصلي بس فاتت هل يأثم بذلك ولا لأ ولا لا قبل أيها بيه من العذاب بيه اللي عمله شوف فاترق رفقه دي يعني فاترق بس من زمان السفر يسافر في رفقة يمثل بالوقت مسافر طيار صلي ماشي او الخطار فزمان كان في رفقة بس اللي انت يعني فاهم في مثلا أفصله مثلاً من واحد نحسه، فاا لو واحد تخلل في مشقة شديدة ليعشن صحراء وقطع طول وكذا، مية مية أعرفني يدفعون عنه سهم كماسد، فكانوا على ما يعتدلوا مثلاً فوات الرفق لجيم بس، حتى إنهم يعرضوا فيها من فوات الإيصالات الجناح وصلات الجمعة بس، مظني. فدلوقتي مثلاً كمثال دلوقتي في الواقع المعاصر يعني طيارة مثلاً تمشي الساعة واحدة. الضوء أو المصلص، ماشي أنت مش تلحقه في المرة، الحالة دي هي يجوز اللي أنت تصل الضوء وتسافر في الطائرة لا نقص، مثل أنا يجوز مثل أي يجوز بدي أنا أعذار تولي من فوات مالي؟ موضع موضع هذي فوات؟ يعني في صديق أو تفوت تفوت في يعني لو عنده مثلا حاجة في الشغل مثل مثلا حام ذكرى أو مثلا, مثلا لو تأخر في اللاب. لو تأخر شوية مش هي ما غرشت كده لا يعني لا لا طالب هي شغل خاص مثلا هو صاحب المين ما ما عشان كده الأعضاء بتاع الفريق الجماعة أخذ في عضاته اليوم ففي يعني هو يعني إيه الدنيا شوية ومش بقية أو وفيه حاجة تانية لا، هو فعلا يحتاج الفلوس ديات والفلوس هتفوت بس يعني مش مشكلة لو ايه يعني لو في سبيل فلوات الجمعة لكن الشارع يتساهم فيها في الناس الصلاة الجمعة حالات حاجات العمل حتى فلوات الجمعة ده مثلا خسارة عشر تلاب بنيه مثلا عشر تلاب الشارع موضون مع صلاة الجمعة ه... ه... ه... هيجوز ذلك الشارع يصبحوا ببراعي مثل هؤلاء وديه موقفة <تصفيق> واحد عقيد مثلا ده في معينة معينه بس واحد عقيد واحد أمن واحد في الجيش كل الناس دي ايه الاشياء الشرعي الياه بس طبعا ما يكونش على الدوام ولا يكون, يكون تعمد يعني حاجه كده يعني ايه جت كده مش واحد بقى حايته والنفس صامد طبعا ساوي هو بيشتغل في معينة معايا حاجه ثانيه فاهم ماشي اخوة ايه لو احنا عمنا له كده مغير كتب بتاع السلف لكن ناسا متتخرطين ايه يعامل كتب الحلم له اوه شو كده الحلم اللي متشددين حتى الحلم له اوه الحلم اللي مش متسددين ده من فرائط الوفقات او بجلدين عاش او ادم بمطر او وحن يعني برضو خايف من ادب بمطر او ايه او وحن يعني طيمة يعني. ماشي هو ريح ماليه يعني ريح ماليه شديده هتضر ايه طيب في يوجد أحديث في مثل هذا في الفعلانات. مثلا ما يعرف نادي هنا حرم حديث قال كان معارض للجبل ج... كان معارض للجبل يا ام قومها حرام وقول يريد ان يسقينا الواحد اسمه حرام دخل وهو يريد يسقي ايه فدخل المسجد معاقب فلما أقع معاذا طول التجوه الذي في صلاته ولحق بنخله يخطي يعني سيدنا معاذ كان بصالة إشهد فكذين قصدت فكذين قصدت فكذين معاذ دين ويا من دولة دائرة سيدنا معاذ طول في الصالة فأنا كان يود أن يقضي نخده هو، هو حاصل اللي نخده هو إيه، حصل مشكلة وكذا. فأنا أنا صادي زي هاي، الصلاة مثلاً 10 و ساعة، إذا يكون نخده مشكلة الصلاة طويلة نص ساعة ساعة، ويا 15 مخلص، فراح ذيب وإيه، وراح لي لحق قال إيه، كلمه كلام شديد. فلما وصل هذا لما بيستقبلنا، قال إيه كتير، وأنت ما عاد على ولا على قال الرجل. فدل ذلك على جواز المعاناة. لازم نفهم الموضوع سهلين ولا لا ماشي ال مثلا المدين على المطر مثلا حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ياخذ الملادي في الملادي الصلب وينادي صلوا في حالكم في الليالي البادده وفي الليالي وفي ليله المنثوره في اشيء من قلبي بيقول الصحابه اللي في الليالي البادده أو في زائرة المطيرة أنهم يصروا في, في الرحل لا يجب أن يجمعوا كل واحد في حفة اللي هو في النقاط أفهم معنا؟ وعلي ابن عباس أنه قال لمؤدنه في يوم المطير إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تأخذ حي على الصلاة قلت صلوا فيه بروتيك قال فكأن الناس تنكروا جائلا لأن عبد الله عباس خلأ خبابه لهم يسكنوا ذلك فقال أتعجبون من ذلك؟ قد فعل داما وخير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم إن الجمعة عزمة وإني كريت أن أخرجكم فتمشوا في الطين واضحوا الضر ما شبه كلام به عبد الله هذا الحديث متفق عليه مراوعة الشريعة هذا يدل على مراوعة الشريعة لا نفتح هذه الأشياء فطعنا هذه الأشياء بقى عضار حينا بطيح فقط كده لكن مش حدا ايه مستمر طيب بالبقص عليات الاهل العالم فالأفضل الشيء يعني لو كرنا متيرا ومتير زين واحد ثانية ممكن يعني يتحمل ده ويقضي حيوما العذر ده يعني محصة من الشاهد ولكن لو واحد وحيد ياخد عزيمة على حسب العزيمة دي هتغلقه مهم فعش أما لو العزيمة دي يعني مجرد مش اقرأ هو واحد. لا لا كويس هي بقوة ليس بشوش مش كلمة سلام؟ ما يشوص عميتي بالأوضاء في الجمعة؟ يعني هي الأوضاء يعني اللي يشوز فيها طب ترك الجمعة في اللي الجمعة؟ طبعا ما شيء بقى بأسؤالية أهل المعوضة. تقدم المريض الصلاة قائما إلى أن يستطع، فعاجلا فإن عجز عليه من فيه فطلع في مصطفى الثاني وجزئهم لقرب الصحو، يوبه ويعمش جدا، عن الركوع فإن عجز أو ما يعني فإن طبره أو في أثناءهم داخل إلى الآخر في هذه الفتر يتكلم على مسألة المريض المشهد صلاته قال. بيقول طال المريض الصلاة قائمة تلج من الصلاة المريض يعني صلاة على المريض والذين فالصلاة تلج من المريض تزامن لازم يكون قائمة لو أجر المريض فايلي لم يستطيع لو يصلي قائما لم يستطيع لي يعني مش مصدِّر نستطيع يعني لم نستطع أو في في مفعلها بعض الاخوة من فعلوا الشيخ مستمعا في واحد بيصلي هو اهب ومرة امر بالناس وصلى ايه؟ هو ايه؟ فهل كده صلاته باطلة؟ في الصراطة لا بصلى ايه عندي صراطه باطلة لا الشيخ قال معنا بخط مهمة قال, قال لا ممكن يكون هو فيه مشاق قشق ديه ده للجواء صلي هو ايه؟ هو ايه بصلى ايه عندي فلما بيعمل يتحمل هذين مشاق قشق ماشي فالشرع أجاز الصلاة قاعدة مش العاجز إنهم مش قادر بس مصاحب المشاقة إيه؟ الشديد همين؟ طيب فبيقول إيه؟ تجزم المريض الصلاة وقايمك لو يقدروا مش مشاقة الشديد فإلا ما يستطيع فقاعدة على جنبه صلى مستطيق ماشي طيب الحديث يقول إيه؟ كمان ده يعني إذا ليه؟ الحديث عمرانه عمراني من قال كانت بيه بواسير فالليه محمد السخابة عنديه بواسير مرد سألت مع الصلاة فقال صن قائما فإن لم تستطع فقا علم لم تستطع فقا علم ينبج نوالب خليه واحد دي طيب فعشان كده قالوا تمثل مريض الصلاة فقا فإن ففيها يأتيون وردت عن النبي الصلاة أو الحاجة التربية اللي ماشي زي ما كده عادي أو, أو ايه جاسد الصلاة او جاسد ايه الصلاة هي الصلاة عني نعتبت تبقى الصلاة ماشي فان عجزت فعلى ايه جنب عشان الحديث قال كده فان عجزت ان على جنبك يعني على جنبك يعني اتنام على جنبك خلي وشك يعني ايه زي بنتي باليب ماشي الوقت هناخ الكل اه ثانيه واحده كده ماشي بقى طيب طب لو ما استطاعش وهو على جنبه يصلي مستلقيا على جنبه طيب يعني يعني ينام على ظهره ويرجل للقبله ويصلي ماشي على التخير ولا على ال حنا نقوله، ليش كابينة يتصلا مستقيم ومجدي ولا على ما ذهبنا إيه هنا في الروض يعني، اللي هو اختلفوا عن الحنابلة، هل لابد من الجانب ثلا ومستطعش هاي إيه يسقط المجدي يقلل؟ ولا لا؟ فهما متوقعين له على الجنب أو لا بسبب الحديث؟ على لكن هل يشتغل؟ إنه معنى لو واحد يستطيع ينام على جنبه ويرضي وي... وي... يستطيع لوحد صدي مستقنة ومسارة قبلة وخلص الأفضل على جنب عشان الحديث لكن لو واحد منامش على جنبه وراح نايم مستقنة وقبلة وراح نايم مستقنة وقبلة يعني وصلى وهو ايه منام على جنبه هل صلاة تبقى بطلة؟ بقى رماء صلاة تبقى بطلة ولكن ماذا بحفظة؟ ليه؟ هذا المختار يعني اللي صلاة تبقى صحيحة؟ لكن الأفضل ليه لو في على جنب فاهمينه لا طيب هو العدد اللي انا تعتبر لا كده ايه كده ايه استلقاء يعني نايم, نايم على ضهره ماشي انت قال واحد مش مش قادر تقف بتقف بتعمل ده ده قاعد قادر تعمل مش قادر توقف اثنين طب تنام فين على جنب مش قادر يستلقي على ضهره ولا طب لو انت كنت تقدر التواجد على جانبك لما جيت صلي صنديد مستقبل القبلة ديجل في القبلة يعني الفاتحة كنت على وقت ثلاث بس المختار اللي هي المرادح من الكنابل اللي هي تصح تصح معالك روحة يعني الأفضل, الأفضل الشمال بطلة. النوم متطاوله بس احنا في السنة يعني ايه شايف هو رجلي كده ده اللي وش رجله اه ده في الحاله الثانيه عادي نام نام على ضهرك ورجلين يعني مثلا ابله كده هو في الشرطه وش رجله او ما يعملها يا شباب نام مش مش لازم يتشوش كده ايوه خلي رجله كده كده كده وهو ايه؟ ماذا؟ الله زغط خيام عاليش؟ طيب فإن عجب ويومي ما... وراكعا وساجدا ويخفضه على الرقوع فإن عجب أو معنى ما... عني فإن قدر عاجبة في أثنائها فإن قادرة عاجبة في يعني هو فإن هو يعني ايعد أو اثنائي خلينا ايعد بها فهيوم راكان وليم. وستجده يعني يشير راكع وسهل ويخفضه معنى الرقوبة يعني ما يجي يزجد هيخفض في الإيمان أكثر من ليه من الرقوبة ماشي خلاقص في بالرقص بالرقص الناس للناس في الجسم تلك خلاف يعني من العلماء في المسألة والأحاديث ما وضحتش يعني ولكن الحديث الزائد فالله الأمر فيه يعني الايه التحقيق في الموضوع هيبقى من الناحيه التالفه ماشي فهزيد جابر بن عبد قال على الرسول صلى الله عليه وسلم مريضا وانا معه فرآه يصلي, يصلي ويصلي على الشاده تمام الرقم بيصلي لازم على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ان استطاع ان يسجد على الارض فسجد والا فاو من ايمانا وجعل السجود احفظ من الروح ده حديث حديث قال لازمين ااا ربطوا بالظهره والاعلى والذل والمصاري زي طيب المهم ايه فقولوا ويرفع السجود احضنا الركوع يوحي بالايه باللي فيه ما هي اللي فيه كده يعني انا لعبت تحديك فيها هيبقى تكلف يعني ان فان شاء الله مفيش مشكلة انت تركع كده وما تيجي تزبط ايه عشان هي دي الواهر وحديثنا انتها بيجع الى سجل الأخوة اللي شيف. شيف. فضل إلا اللي هيصلي قعد وقعد أحسن مسألة على كسر؟ وهنا مش كده بيصلي على أرض أولا على كسر مش حاجة؟ بساطة كسر مش حاجة مش عادة ماذا؟ بيوم الراكعة وعلى رقمهم فإن عادنا انت وما مشي لأنه هو عايش أحرك عين خالص يتحرك إيه كده كذا ينوب فيها اللي التكبير والمقصور كذا ينوب فيها اللي هي التكبير والمقصور كذا مشدري من أحد هو اللي بي بيوم البعين المستقبليا اللي يحرك رأسه ويدحرق يعني هوانين كذا كذا يشوف حاجة بسيطة كذا ما ينف ما يقدر العين ما يستطيع عارف، أموسى. في عاجز أو, أو ما فإن قدر أو عاجز في أثناءها انتقل الآخر. فإن قدر يعني من قدر على نفسيه في أثناء القصه يعني هو ناقص كم شدي مش قادر و. بعد كذا وهو فسأله صع انا شدي ها؟ ده انا يعني اه في حاجه دي انا مرض ده يعني مثلا رجلي كانت اتكسرت الفتره اللي, اللي فانا ما يعني يا عم حسين بعدين لقيت نفسي انا تخيلها مش قادر النفسي يعني ايه ما انا راش المسجد جربت وجرب بقى كده فانا مش اقدر جربت اقف لقيت نفسي ايه قرفت فكملت المسؤول اللي ممكن بمهجة مش متخيل وينفع أو لا أو لا نفع أو ما يعرف ونفع حالة يعمل إيه المجرد كمان فينقدر أو عاجزة في أسماء إيبقى إنقدر إيبقى على قيام يعني في أسماء أو عاجزة يعني عاجزة عن قيام في أسماء إيه إيه مقائم ده أنا مش قادر يبنعي يوم ويه يابرس ويه مكامل صحيح انتقل إلى انتقل هو قادر على ال القيام <تصفيق> <تصفيق>. <تصفيق montre> <تصفيق> لو يعني عقد لو عقد على القيام ينتقل بالسلو هو من يجلس وق القيام ينتقل وإن قادرة على القيام معقود بدون رجوع وسجود أوما الرجوع قائما وسجود قاعدا ولما فيش وسجود قاعدا عند حنبيل الله هو قادر يوم رجوع بس مش قال ان يقع واقعد طيب لما يجي يرقع يرقع وقعين وقعين. فليو فليو اما يجي يقع هقع واقعد ولا يقع وايه عنده وهو هو قادر فهو هل هو ايه؟ هو ايه؟ هو إيه؟ ده الركوع ده هو مش قادل ايه؟ هيعمل الركوع؟ هو إيه. اما السجود هو ايه؟ هو, هو ايه؟ ده هو يقدر يقف ويقف مقدرش يعني ايه؟ اللي, اللي الراحة العصر للقائم السجن اخذ ديه؟ يعني طيب المريض اللي الصبيته مستقيمي مع القدره على القيام بالواجب القيمي النفسي يبقى يجوز للمريض اللي هو يصلي مستقيم مع انه قادر يقوم بس عشان هو بيعمل ايه عشان بيدمن نفس هذا يجوز ذلك يجوز ذلك بشرط الطبيب يقول الطبيب المسلم يكون طبقه يعني يقول له ان هذا الشرير اللي حواليك يا اما يعالج يا اما بيصرف العلاج فهذا شرط معين يقدر له ولكن شرع اجبره ان يصلي نصف القيام ليه علشان المدواة يعني لو لو في مرض لو في جمره سياحي توب يعني كل كان طالع بقيد الفطر ولا مش نعم الفطر يعني يعني لو أشكاة اه يعني في امال الشفاء يعني بعض الناس عندها دوالي اه نعم محمد ما بيرش ما عنديش دي محمد ما بيرش خالص نعم بس في مشاقه بالنسبه له وممكن سكر محمد ما, ما, ما يعني هو صار صح بيقول العجل لأنه قصد الجنين قصد العجل والمشقة الشديدة تموضي؟ لها مسألتنا من كلم لا اللي هو ما فيش مشقة ولا في عمس هو, هو بس المشكلة إنه هو إن إيه؟ هيتأخر في, الـ في الـ الجرح الخدمة لو فاتل الجرح أو هو محتاج يوحد عشان الدوال هو يقدر بس إيه؟ الدوال محتاجه نفسه. أو المرأة هل يخبر أهل الأخ هذا الشرع جده برضو لو يعرض أو يعني حسب الصحي تفهم؟ ولكن تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام إذا في السفينة لو يقدر يصلي هو قاعد يزود وده عليهم بنته في حالة إيه منتعاش إيه؟ يعرض أما بقى لو يرضى ورد أنه هو الدوار البحث أو مش قادر يقوم أي حسر هيؤامس من طول الحالة الحالة زي، فصحوا الفرض على راحتي خشيت التأذي للموت. عم نقول كذا ولا عم نقول في أحد للخشيت التأذي للوح. سوكي أنا ما وفي على الرحم. يبقى الأصل من لا يجوز الصلاة صلاة الفرض على راح. ما اللي اللي على لها الحلقة السبنة هم ولكن يجوز انت يجوز الصلاة الفرض على الله حين انت خشك لو انت تخشى أبدا زي ايه؟ زي زمنهم واحد خمطة عشرية ماشي؟ تحديث يعلمني ان المسلم انتهت الى نبي وهو اصحابه هو على راحلة واستناءه من فوقهم وذلته من نسبة منهم فحضرت الصلاة فأمر المبذل فأدت وعقاب ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصل لأبيهم يوبئ إيمانا يجعل السجود أخفر من رقم أو أحمد متنف في ذا الحالة الحالة لذي أن يصنصد الفرد هو على راحلة هو جيد ماشي رجل مثلا واحد يقوله هو مثلا على الديل او كده والديل ما فيش مساكن هو مثلا ترعب المغرب وهيأزن عنه اشياء كذلك فإذا هنا البوت يقول لك وكذا انخاف القطاع القطاع عند الوفقات المنزولي يعني لو نزل مثلا من الباص فهو تنسي كوف يمشي فعله هو يصالف يصالف الباص هبيهاش بعد هبيهاش مع المغرب ولا يشالك لا الاول لا في الحالين هو بيهاش بعد هديه من رخص الجنب لكن افترضنا اللي بفيش جنب معنا الحالي ما سوف يفاجر وصل دور ومعاففنا أو كده ففي الحالة دي جزء دعوين يصلي في الروحية بس ما يكونش هذا على الدوام مش عاربنا عم يجد حلو حياته كلها هي ايه هيصلي على الروحية بحالاته يتبع حالاته مستثنائية تقول استكبال الكرب لا الحالة دي بقى يسكت عم تسكت؟ ده يظلط عطر بابه في حالة مثلا عطر وقطر ويقفش فبعد ما يجيزه دعوين يصلي على الهيئة؟ فهو خلي جالس طبعا لو عياله يصلي مستمر كل, كل حاجه يبقى يعمل مره استشاره صح خلاص دايما يعمل ويصلي وجالس في كل ساعه يعني لو انت اللي يصلي واقف مشان هو صاير واقف في سويان هيقدر يقعد جالس طول السنه مش هيصوم فده خلاص حسب حالك مثلا مش عامل امتحان مثلا والطريق ان هو مثلا يعني قام الصبح بدري وتأخر مثلا كده وصل أجمل ال الطرد في الطريق، فلو نزل هيتأخر عن 15، ساعة، 17 ساعة تبعه. وفي الحالة دي السرعة عشان لا نجمر، فأخذ يعني في الحالة دي ما ما مش ناوي قدر ربنا كده إيه. فطبعاً أو في النحنا يبدأ يص يخاف يعني هو يروح ويسمح لي لو يصلي ولا يخش النحنا، خلاص يخش حتى لو يصلي بالقرب بالأوكرانيا. طيب اتفاضلنا مش هيسمح خالص في افترضنا ان احنا هو طواب يعني هو الامتحان بس احنا قبل العصر يعني قبل العصر هو كان شعبي حتى هو في تمام الصعيد حاجه ما بيفوت في الحقيقي في مثل هذا يعني ايه ليوز بس اللي بعد ما الحلف بالله بقى مش موجود يبقى خلاص فاهم في ال في في الحاله دي يعني الحاله دي, حالة دي, حالة دي بعد كل بقى يعني مجرد غيرت حاوه هو فعلا عليه عادي عليه على قوس على الاسنان يعني على على الشفهيه واللغوه برضه ولا ناب هيقولوا لا ايه لا لكن انا ما عنديش شكل الحنابلة إنه الحنمله ايه اللي انا خلاص هاتها صحيحه عليه فإيه لدي من كده نشوف نشوف نشوف طب نشوف نشوف من غير وضوء نشوف من غير وضوء نشوف نشوف نشوف نشوف نشوف نشوف صار وردوء ليه هو عنده جاء ورد ما أسأل سابقا ومساعدة كنصار لأنه هو مش قادر يتوضع يتهمن مش يتهمن يتهمن هو يعلم عن دروق يتهمن لقد عنده مرض ما بينخرجش من السرير يتهمن ما حد حد يعني يوضيه مش لاقي حد يوضيه خلاص يعني ايه ديش مشي بقى الطريقه الايه نبتدي كده تمام طيب ولا, ولا الفرض على الراحيه في شكل التالبي لوحد لهذا المرض هو اصلاً للمرض بمعنى الايه اللي جوا واحد مريض تمشي تخليك في مساله الايه الراحله وغير الراحل هو الى المريض زي ما هو مش عارف اصلي على شعرف صار زي ما هو شعرف صار برضه مثلا زيادة مرض بنزوله في محله أو خائف مثلا اللي هو لو ينزل عن الرحلة هيتأذى مثلا يحصل مشكلة حادث هو هي جزء من أو خاف القطاعه ما رفقه بس إنه هو مريض فبعضنا ينزلون الرحيله رفقه كتير يعني ينزلون يتظاهون رفقه هي كتير في مثل هذه الأشياء زواج له لأنه هو في صادق الفرد على الرحيله كان المرض لكن هنا مش بسبب المرض كمرض بسبب ايه؟ سبب التأذي يعني آخر المرض يعني أرض سبب إيه يعني يعني هو لو مهي يعني مش مبرض المرض ما يصدق على الراحة أعظي يا موس لا يكون المرض ده السبب بلده ايه طبعا كل ده صادق فارغ كل ده صادق فارغ ما كده بقى نسأل ساحة فلين مرض ورأي حاجة ينحن سادق على الراحة كل دي بالنسبة لي الواحد الذي في البيت الحرام يتشغل قيامي عن أمسك بروكات يعني إنه إن هو يطلق بقاعدة الذي يبقى يحضر من البيت الحرام الصنحة على حسب ضروري يعني هو العلماء اللي هو مش القادر يصلي هو وقائم ولكن يقدر يطلق مثلا أول خمس سوالين وقائم فيصلي بالتحرام وقائم وقائم خمس ما يلاقي في المشاق وقائم اللي يقدر, يعمل يعمل يقدر يأتيه من الركن يأتيه طب هل حصوصك حصوات مخاعدة السفينة وهو قادر تكرق يعني السفينة او بره مين. لا اولا في حالة اللي كانت علي يامهم يعني ايه مفهوم يعني هو ايه اوه في صنة واحد وهو ايه فيها ماذا نظري؟ ولكن اللي بأتي السفينة من هيها اللي بأتي القطر الطيارة ماذا نظري؟ لكن زمان كانت الحاله المحينه اللي زمان الشيخ على القيام والخروج منها في الشرح من عن القيام بها والخروج منها صله من ماشي. ماشي. طيب في تسعة وديتي. إحنا بقى نبي نبكيش. بيجي حوالي ألفين وعشرين. طب نخلص خلصنا فصلنا اليوم؟ نشين؟ خمسة كاميرات خلو. كل ما تصور. سفر سن له قصر رباعيا رق عليه إذا سار كع إذا سار أو وإن أحرم حضرة ثم سافر أو سفر ثم أقام أو ذكر صلاة حاضرين في سفر أمام سهر ومتنى بمقيم أغماني شك فيه أو أحرم صلاة يلجمه إذن ففسدت بعادها أو لم ينوي القصر عند أحرامها أو شك في منذ أنه إقامة أكثر من أربعة أيام أو من مع معه له لأنه إقامة غال لأنه أن دلوقتي احنا نتكلم في حكم السفر السفر فاما السفر يبقى صلاه القصر عارفين الصلاه الرباعيات بتخصر الايه الصفر زي الظهر والعصر ايه الاشد اما المغرب لا تختصر وتبقى الايه الصفر الايه لا تخصر طيب الصلاه بقى اللي بتخصر ايه انتوا بتخصروا قال لك الشروط عند احنا قابلها يوم المنفاسه سفر مجلدي او الحاجات يقول كده ثاني حاجة عندهم نزل السفر مباح، واستدلوا بأن إيه ال في مسائل السفر يكون مباح للرخصة، استدلوا بأن إيه إن السفر ده قصر السفر للخص، والرخصة لا تباح في المعاصي، يعني الرخصة ما تتعملش إلا في المعاصي، الرخصة تعمل الأذان. عشان كده قالوا ايه؟ قالوا اللي ايه؟ اللي لازم يكون السفر مباح، ما لا الله يحيي السيف في المعاصي، فعندهم إيه يجوز القصر إيه الصيد. وعده في فلاده اللي فلابن أنسان وإيه والمختر والخالق في الإسلام لو صرنا صفر يجوز فيه القصر فالشرح على القصر على الصفر وعلى مش على الإيه على اللي هو لازم يكون صفر طعم في نفس الوقت يعني اللي الرجل اللي سبسمه مع هذا لو كان في رخصة للإيه للصالح فلا هو أوله سنصلي معنا. يعني ماشي طيب ده من طيب ايه سفر سفر مباعد اربعه برود ماشي برود يعني جمع دليل ماشي الاربع الدليل ده عباره عن ايه اربع فراس اربع فراس يبقى برود عباره عن ايه 60 ايه فرصة يعني حوالي الـ 480 كيلو 7-7 كيلو هي 8 كيلو يعني حوالي إن شاء الله يعني 4-880 كيلو يعني يعني شخص ما قدناك مش 8 صفر وصفر دول الظهور على أن السفر اللي محتي قصر أو هو اللي فوق 4 كيلو حوالي يعني أما الألم كده مش راش فيه طيب قول عبد الله بن عباس الله بن عمر رضي الله عنه فعن عبد الله بن عباس وده العنوة قال لا تخسر الصلاة في أقل من أربعة برد من مكة إلى عشاء يعني جمع بريد؟ مكان زي كيلو دولئك حاجة كده تتكسل في العنوة في دولئك يا رباطة كيلو أبعى الدول دي يا رباطة يعني دولئك مكان؟ مكان زي كيو زي كتير كيو حد من اللي من حد من يعني يعني لو الأربعة تمانين ده بتحصل من أول مرة مطلع آه من الأول من غادر هنيين إن شاء الله من غادر اللي بناء قرية ما يدخل في بناء قرية لهراحم فهم طيب يعني حلوين تعتبر صفر أقصر حلوان السفر أصلاً حلوان في البلد أصلاً انت أم بيش تخيحون في الموضوع؟ مش بعيدة هون أنا ساكن في شبرا. أنا ساكن في شبرا. إنت ساكن في شبرا إنت بتغادل في قهران بعد حلوان فحلوان في بلدك حلوان سفر إزاي حلوان بلدك تماناً الفلد الحلوان السفر بشخاصة إنجيل ورا حتى أختم دي 15 مائل <تصفيق> بص العبرة عن الجمهور بايه بحاجتين اول حاجه ان انت كده خرجت بره بلدك خرقت بره منطقة الحضر اللي انت فيها فيعني معناها ان انت خرجت بره القاهره خرجت بره ايه قال اول ما والله القاهره يشيل انت خرجت بره القاهره كده انت ايه كده انت بدات في الايه في الصفر اه دي بتحسب بقى النوعيه اللي داخل في ايه ماشي بالترته و... و يعني البنيان بيبقى بالترته شويه يتشئ مش يقلب كده اشياء الانون بتاع البلد بتاع يوسف بتدي تحسب بتاع البلد الثانيه اللي انت رحت فاهم ده اكتر كيلو ده السفر اللي يوسف قسط فيه عند الايه مش انا عند الدار من اول الحدود اه ما عنديش يعني في ناس بالدراجه الحاجه الثانيه ايه بقى الحاجه الثانيه ايه حضرتك قلت ان علماء حاجتين بيحددوا او الحاجة الاول يكون صفر عرفة ويكون اكتر من بعضنا من كده ده رأي يعني شخص العرفة اللي هو صفر بس اقلمنا رواحك ده بقى في خلال العمان. ده بقى عبر العلماء بشكل اسلام اجاز في القصر فيه ويا في ده اخلاف الجنور اخلاف ايه الجنور عند الشخصان يعني رأي الجنور ايه الجنور وذا يعني ووتبلي على كده كلام الصحابة إن عبد الله عم بس وعبد الله عم عمرو فاا ففهم السلف الصالح نعرف إيه في اللي مارج فيها دليل صريح نبديكها ال فهم الايه السلف الصالح فهم الصحابة يفهمون معنا؟ نعرف معنا هم اللي قالوا كده؟ طيب يبقى هو سفر مباحا أربعة بروض سن له قصر رباعية رقعية يبقى يستحب له لو يقصر رباعية إيه وطبعا لو حد يخذ السفر أرفا ما تنجلش عليه نحن برأي قوي باره سن له قصر رباعية رقعية إيه يبقى هو قصر رباعية رقعية إيه تبقى هده يبقى سرق عام رقعيته أو قيام قوله ماشي؟ طيب طبعاً أحلف كتيا وردت في في مسائل القصر يعني. فإذا سرق عنه قريته ذلك فابو رسول سالما أنه لم ينقل عنه أنه جمع القصر إلا بعد خروجه للسفر. أغلب حذف فتح الباء نقول أجمع على أن أن على أنه لم يريد السفر أن يقصر. إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي يخرج منها وقال المخاليه في باب الفتح يعني باب يقصر إذا خرج من موضعه يعني وكان قريته فخرج عليهم وتبعانه فانقصر وهو يرى الميوت فلما رجع قيل له يديه موفا قال لا حتى أنت يعني شايف البتهم بعيد وقصر يعني, يعني وقف وصلت فاللوت بيوتهم فاللوت لا أنا إحنا لسه ما نصل ناس وكان ما يحكو فهوليس الصبح شاف بعيد وقصر قبل ما يجوا يطلع دخل يعني ولا في لو إذا وصل انت رايح مثلا إحنا مثلاً أو فندق فرقت اللي يجوا بعدين بالليل وبعدها بعشر ده ايه صليت. في عشر دقاي صلية وقف على ويا صلية تصل وتصور نبته صليب تصل تصل في الطريق لو هي لو فرقت بالبداه او عامل الطبيعي كان زمان البقده دي يعني على الطاقه انا سيب على القريه دلوقتي بالعرض يا اما عامل القريه يا اما بالعرض انت اشمن ست قريه خالص او اما اصلا كان يبقى انت من بعد كده 12 من قبل كده بنص الربعيه لان انت لسه افتتحها من القاهره طيب هتبدا يعني من القاهره طيب لو انت بقى جاي تستنى على القريه أنت جاي من على القاهره؟ لا في الطريق هخس فلو بيسفر كذا لو, ف... لو قبل ما تيجي القاهره بكيلو هتقصر يعني الكفته اللي قبل القاهره في مسجد ابنها تقصر عادي طب دخلت في مدينه القاهره شفت العمارة دي شوف العمارة دي ورايا عليه دي هو طارق الكوتو عشان الدولت من بعيد وصل وصلوا بقصر وبعدها راكم بيبور لسه من خلال شعب ترامب خلال شعبت يبقى بأيه يقصد فهمين أو لا؟ طب وصلاة بكم عامل فيها؟ صلاة الجمعة. في الجمعة يعني في السفر يجوز ترك صلاة يعني يجوز المسافر يقوز المسافر يعني يصليها اتنين نور يعني يصليها اتنين نور ولكن لو صلاةه يبقى يفضل يعني اوضل لا يصليها لكن يعني نوع صلاةه باصورد في بلد السفر نفسها يا باصورد في اسكندريه في الطريق اقصد في اسكندريه والله باصورد اسكندريه دي لا بشرط بقى هنقول اللي رايح اللي يوم ولو قصد في البال الاقامه يعني ما ينفعش شخص يروح الرقم يعني ما ينفعش اتصلي قبل ما نطلع لا اتصلي يبقى اتصلي اربعه ما اتصلش دي من الحاجات اللي الشعب بيعملها غلط افرض بعض الاخوه بعض الشعب يعني يعني نعمو أ السفر هنا يحصل له اجمع ضوهر وعصر غروف الغميق يعني عصل لي ضوهر وعصر قبل ما العصر أزم إنفع لو أنا فقر بسي لو هناك يسترث عندك فور أن تنفصل بعد النظر وزل في لك أو خائف أن بعد يعني الآن بعد ان تنفصل بعد النظر هتجمع من وقت القاصر y a بعد أكثر يعني ل و Verse 1 يسระ قبل. قال لي المشايخ المعلوم هو خايف يفوتوا صلاه العصر تماما ما لا هو عمله قبل ما مش يفوت وخلاص صليها مالوش قصد اذا فوت الجمعه في حال بس باختياره يعني هو مش مكبر على ماته هو الخطاب هو فيه نهي عن الصلاه في صلاه الجمعه عشان المساله دي معنى معنى احمد النهي عن خراها دي كانت في صيف في اوقات لكن زمان في الموضوع مختلف شويه عشان كان يسافر السفر بياخد ثلاثين يوم مثلا في الموضوع ده فلذلك احنا حالتنا احنا يعني الافضل ان احنا ما نختارش يوم السفر في ايه يوم الجمعه الموضوع ده لكن افترا مثلا ظروف واجبه احتاج يعني حاجه مثلا طيب هو هتوجد في كان بأي صفر بعض الناس بيبقى المدافن مع البلد يعني في الحالة دي كلها يا جوزة الفكرة هل كانش مرتبط بشيء؟ فالأسلم انه يفتر من شلاف يفتر معاً تاني لو مش مرتبط بشيء الأسلم يفتر معاً تاني أو يصلي الجمعة يسافر يصلي الجمعة ويبقى دي رفع صفره شيء فما هو ذي ولان للعبار معظم نعيز الناس من طفره يصلي الجمعة فلا فش مستقبل بالنسبة للصفر والمسافة يعني انت بالطاهرة دلوقتي توسع جداً فممكن توصل لمرحلة ودلوقتي هي ممكن تبقى أكثر من 400 كيلو بس وارفا انت مخرجش برقه ها اه في الحالة دي الكلام الصفر الصفر مرتبط بحتين اللي انت عرفاً خرجت في دور الملد وبعدين المسافة بعد ذلك لعلى رأيي الجمهوري التاني اللي انت عرفاً انت دمان ساعة ففي كتا الكلام رأييي انت دمان يفعش البصل أصله، أصله، لو مثلا عشان بعد العصر كده تمام؟ المهم اللي بقولني ما له الطريق، يعني, يعني أوصل لين بعد عش، عامل يبقى، أنا أصله عصر عش، ما أطلع عصري. بعد عش، تينو الجامعة الأخير، وما توصل لمكان إنك ترفض له نصلي مع رب العش لين متاخرين فاسعي؟ ما غلب ولا ثلاثة ما غلب شغل ثلاثة اثنين إيش كنا عمل جامعة إيرمنات وكم مرة طيب تركزوا على ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال في ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال البدايه بتاعها الصلخه ايه؟ البدايه هو الصفر طيب ده صلي جامعه ايدين او لما الاخيره الظهر والعصر وقت الظهر يبقى صوره جامعه ايدين ففي العصر صوره جامعه ايه؟ تاخير دوار برج وقت في القصر القصر حاجه وتجمع القصر القصر ال4 و تجمع ومتوسط ايوه في وقت صراحه تمام فبقدروا عظمى التدرج اقواد الحسن طيب ماريش وفادي ماريش وفادي ايوه مش مشكله ينفع في حالات وده معظم اللي في, ينفع في ما ينفعش تخسر فيها وفي ما ينفعش فيها يعني ينفع في, حلق. في حلق حين أخذ الحريب وحاليا وخلصنا الأمر مصطفى القصر في الجامعة ندرني النقطة من طيب فبيقول إيه سنة لها قصر وبعية وقعدين إلى فارق وعان أو حيامة قومة أعمل ما يجب أن طيب هل يرأيك أصلي السمارة، الله خلاص رمضان، خلاص